يا ابوي يا ابوي يا ابوي يا ابوي ذكرى الليل و ما نوه ماكرو ويا ناس يا ناس لحبيبي في هو بس الدواء دنيا هي دنيا الفن وخثاني شيلاني من الأرض وحطاني دنيا هي دنيا الفن وخثاني شيلاني من الأرض وحطاني يا صفر حيني مادام خديني يا ترجعيني يا حبي مكاني يا مادام خديني يا ترجعيني يا حبي مكاني كانش عشم يا دنيا معاكي تحبي ضحكتي قلبي الباكي ما كانش عشم يا دنيا معاكي تحبي ضحكتي قلبي الباكي انسيني انك الله يهديكي انسيني انك الله يهدي كم انا مش قادر انسى مش قادر انسى والامتى بس حته شجر الحبايب هجر الظل والامتى بس حته واطل شجر الحبايب هجروا الضي يا ترجعيني حد اللي بحبه نضحك سوا ونمشي سوا روح يا حبيبي دنيا ستأتي من طيبي في قلبي قلتي لي حين ودنيا دنيا ستأتي من طيبي قلبي قلتي لي حين ودنيا يا دنيا ستأتي من طيبي قلبي Girit, girit, girit, girit. Misht, misht, girit, girit. و السبت أهلي و ما عشم عشان يا اي مواصل أرحل وأرحل عمري مواصل ما واصل ما مواصل ارحل وارحل عمري ما واصل ضيعتاني ونسيت حبايبي ضيعت اهو دا اللي صار ودي اللي حاصل ودي اللي حاصل والامت بسحته وحضل شجر الحبايب هجر الظل والامت حته وحضل شجر الحبايب هجر الظل يا ترجعيني حدا اللي بحبه نضحك سوا ونمشي سوا روح يا ناس قولوا الحبيب يا ناس لحبيبي بتيه هو بس الدواب